قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ اي انكم لا تشهدون ان مع الله الهه اقدي قل لا اشهد قُل انما هو اله واحد وانني بريء مما تشركون الذين اتيناه الكتاب يعرفونه كما يعرفون اباءهم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون ومن اضلم مِمَّ نَفْتَرِي عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ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 وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا بيت لا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين